حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل يا ذا الجلال والعزه يا ذا الجلال أنقذ المسلمين في غزة اللهم أنقذ المسلمين في غزة اللهم كلهم عونا ونصيرا اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك سبحانك وبحمدك اللهم عليك باليهود الظالمين اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك قتلة الرسل والأنبياء ظلمة العز للأبرياء اللهم حرر المسلمين في غزة يا ذا الجلال والعزة اللهم فك أسرهم واشف مريضهم واكشف كربتهم اللهم بدل خوفهم أمناك يا ذا الجلال والعزة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعز ذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحم حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان اللهم ألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور يا ذا الجلال والإكرام Köszönöm. Uh -huh.